and in لا تكتبونا وأشهده إذا help. See, me, I want وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ نَصْرَهُ مَن يَشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ إِنَّ بالحق هو ابو يَذْكُرُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُنْذَرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ الْمُلْكَ ما عقدت من خير محطا niya إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسفتح في العشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفات وطهرك وصفاك على النساء العالمين يا بضيب قلتي لربك واستذي وارتعي معك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 بإذن الله وأنبئكم بما تأخنون وما تتخيرون في بيوتكم إن في ذلك لآية الله and no. be in من شغل الأسرار وكيد الفجار